Bismillahir Rahmanir Rahim Wash-shamsi wuduhaha wal-qamari idha talaaha wan-nahari idha jallaha wal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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذم بهم فسوها ولا يخاف عقباها